وَإِنَّهُ لَهُ ذُو رَحْمَةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ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 إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون ويوم يُفخ بالصُّور ففزِع من في السماوات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شاءَ اللَّهُ وَكُلٌ أتُوهُ داخِلِينَ